الخنزير <تصفيق> و أيضا سواء فهمنا الحكمة او لم نفهم فلا بد ان نمتنع عنه اتكيف وقد ظهرت مساسب لحم الخنزير حتى ان بعض الدول لا تجنب رعاياها بعض الدول الكافره تجنب رعاياها من شحم الخنزير ومن لحم <تصفيق> كما قالوا انه يسبب الدودة الشراطية ومن قائل ان السبب هو ما ينقله اللحم ما ينقله اكل لحم الخنزير من افتفات القائمة في الخنزير نفسه، وهو تقضي الغيرة على اهل البيت وان كان الامر فان الله قد حرمه وما اهل لغير الله به الذي يهلو لغير الله يهلو للاطنام او يهلو للاب والابن وروح القدس ونحو ذلك مما يقوله هؤلاء او اولئك الذي يذكر عليه اسم غير اسم الله فهو حرام قطعا لانه اهن لغير الله به اننا مأمورون بالايمان بالله وما دمنا مؤمنين بالله فلا بد ان ننذر له ونحلف به سبحانه ونذبح ونذبح متجهين اليه فهو الذي احل لنا هذا فالذي يذكر اسم اسم الله عليه فهو حلال اما الذي لا يذكر اسم الله عليه او يذكر اسم غير اسم الله فهو حرام ثم تفصل الآية تفصيلا أقوى في الميتة ماتت إزاي؟ ماتت لأنها, لانها خلقت خلقت بحبل أو نحو ذلك بالمنخنق أو ماتت لأنها موقوذة ضربت بحجر أو بعصا غليظ حتى ماتت أو ماتت لأنها تردت من فوق سطح او تردت في بئر المتردية ايضا حرام وماتت لانها نطحتها غيرها فاذا نطحت بقرة, بقرة اخرى حتى ماتت اطبحت حراما كل هذا تفصيل من القرآن للميتة وكأنه يذكر اصنافا من الميتة ليؤكد هذا المعنى المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة كن ذي ميتة إنما سيذكرها القرآن تفطيلا وتأكيدا لهذا الأمر وما أكل السبع أي حيوان فيه افتراف حيوان مفترس أكل من شات نعجى وأكل منها جزء يبقى <تصفيق> مش دروي الثبوع اللي هو الاسد اي حيوان مفترم اكل من نعزة او شاية واتركها بدون عجل او فجربت لها او اكل جزءا منها تعتبر ايضا حرام وما اكل الثبوع الا ما ذكيته اللي تحقوه وتذكوه يعني تذبحوه ده ممكن ايه يؤكل وبرضو في كلام بين العلماء هل الضربة المؤثرة اللي حتميت الـ الـ النعجة دي هي اكل الحيوان منها ولا الذبح؟ <تصفيق> فهؤلاء يقولون اذا كان, إذا كان حيوان حين موت وبسرعة من اكل السبع ده من اكل الحيوان المختلف. يبقى ذبيحتها لا تؤثر مهما تذبحها ما يزيد ما يزيد ها يبقى ذبحها ايه لا, لا يؤثر فيرون ان الشاه اللي ضربت بطياره وخرط عمودها الفقري اتكسر ولا بطنه انفجرت ولا فيقول لك الحق الحق هات السكينه ويجيب السكينة عشان يلحاها وهي حيه العلماء يقولون لا ليه لان الضربة المؤثرة واللي حيتكون حي... حي... سبب في موت الحيوان ده هي ضرب السيارة لها فتزبح ما تزبح خلاص والبعض يرى ان ما دنت قد ادركتها وهي حية فلا مانع ودبحتها فلا مانع من ان تأكلها ايا كان الخلاف في هذا وما اكلت تبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب والنصب دي كانت اصنام توضع في الايه في الكعبه يذبح عندها ويتقرب بالذبح عندها الى الهتهم وما ذبح على النصب وان تستقسم بالازلام كانوا يجعلون اقداحا اقباح يعني ايه ثلاث كبيات ثلاث كيزان ثلاث اي حاجة من الانية من هم دولة مكتوب على واحد منهم امرني ربي وعلى الثاني هاني ربي وعلى الثالث لا يكتب شيء ثم اذا ما اراد السفر او اراد الزواج او اراد التجارة اقام قرعة بين هذه الاقداح تخلطهم في بعضهم كده وبعدين يشد ايه قدح اول قلوح اذا طوع ان ربي يمضي الى سفره او تجارته واذا خرج نهاني ربي يمتنع عن التجارة التجارة اللي فيها المكتب ويبله فيها مكتب تحقق كويسه لا يمتنع عنها واذا طلع الغفل اللي ما حاجة حاجه يعيد القرعه مرة اخرى ها يبقى مصائر الناس تعلقت بأقداح لا يمضي لسفر ولا لتجارة ولا لزياج ويمكن ولا الانتحان <تصفيق> لما يعمل القرآن فأصبحت يصبح مصائر الناس وحياتهم تتعلق بأقداح فمنع القرآن هذا وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق لها القرآن عن كل هذا هذا وبالله التوفيق <تصفيق> اليوم يأثى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقد جاءت هذه الجمل في وسط آيات التحليل والتحريم فما الهدف من ذلك؟ ولماذا جاءت في وسط هذه الايات التي تبين الحلال والحرام اليوم يائس الذين كفروا من دينكم يائسوا من ان ينقصوه ويائسوا من ان يحرفوه ويائسوا من ان يغطلوه ويائسوا من ان يزيدوا فيه يزيدوا فيه او يأخذوا منه اليوم يائس الذين كفروا من دينكم يقال هذا وقت ان كان ينزل القرآن ويقال هذا في هذا العصر وما قبله وما بعده اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوه ويصاحبه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ان الشيطان قد يائس ان يعبد في ارضكم هذه ولكنه رضي فيما سوى ذلك مما تحقرون من اعمالكم يائس الشيطان ويائس الذين كفروا يأث اهل الباطل يأثوا من دينكم يأثوا منه نعم يأثوا منه فلا تستطيعون عمل شيء فيه لا زيادة ولا نقصان ولا ابطال ولا تحريف ولا شيء من هذا كله. قال الله لنا منذ اربعة عشر قونا اليوم يائس الذين كفروا من دينكم والان تقال هذه الجملة او هذه القطعة من الاية اليوم يائث الذين كفروا من دينكم حقا وصدقا هذا القرآن من عند الله ان الذين كفروا لم يستطيعوا ان ينالوا هذا الدين صحيح، نالوا من المسلمين، وغلبوا المسلمين في مواقف كثيرة يوم أن انحرف المسلمون عن دينهم. لكن هل استطاع الذين كفروا أن يمسوا هذا الدين؟ أن يمسوه؟ ما زالت الحدود هي الحدود التي نزلت على رسول الله، وما زالت المحرمات هي المحرمات التي نزلت على رسول الله. وما زالت التوجيهات القرآنية والنبوية هي التي صدرت في العهد الأول للإسلام ماذا نقص من الإسلام ماذا زاد فيه ماذا أفضه من تحريف أو إبطال كلا لم يحدث فيه شيء مطلقا الإسلام هو الإسلام الدين هو الدين ولم تستطع قوى الارجم مجتمعه ولا اعداء الايمان مرتبطين ومجتمعين ان ينالوا من الدين شيئا حتى في العصور التي كان الضعف والوهن في المسلمين وقد قسمت ارض المسلمين واستعمرهم المستعمرون من انجليز وفرنسيين وإيطاليين وبرتغال وثائر المستعمرين استعمروا العالم الإسلامي كله حتى لم يبقى شيء إلا وقد استعمروا فماذا فعلوا في الدين كان الدين أمامه وكان القرآن نصب عينهم وكان هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مقنتهم فلماذا لم يفعلوا شيئا لماذا لم ينقصوا من الدين او يزيدوا فيه كما فعلوا في النصرانية حيث اصابوها في الصميم اصابوها في ثويداء قلبها حيث جعلوا التوحيد تثنيثا وجعلوا الوحدانية شركة أصاب النصرانية بما اصابوها فلماذا لم يفعلوا في هذا الدين اي شيء لماذا اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشوا. فاذا فاذا لم يأسوا من المسلمين وتعمروا عليهم ومكروا بهم وغلبوهم في مواقف كثيرة لبعد المسلمين عن الاسلام ولم يعودوهم المسلمين لكن الذين كفروا يائسوا من هذا الدين وكأنهم حاولوا وكأنهم جربوا وكأنهم وضعوا إمكانياتهم لإصابة هذا الدين في الصميم فعادوا بخفة حنين ورجع القهقرة لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا في هذا الدين الاذين كفروا من دينهم. يائسوا حقا يائسوا يائس الذين كفروا في عصر نزول القرآن. ويائس الذين كفروا فيما بعد هذا العصر. ويائس الذين كفروا في القرون الوسطى. ويائس الذين كفروا في العصر الحديث. يائسوا من دينكم وكأنهم بكل قواتهم حاولوا وجربوا. وما وصل إليه من تقدم علم لإصابة هذا الدين فما أصابوه لا في الصميم ولا في غير الصميم اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم اخشوني, اخشوني اخشوني اخشون الله الذي حفظ لكم هذا الدين وما مكن أعداء الإسلام وما مكن أعداء الإسلام ان يصيبوه في شيء حتى يأسوا واليأس مرحلة متأخرة تسبقها جهود مكسفة للنيل وللاصابة من هذا الدين فلما بذلوا جهودهم وفعلوا كل ما يستطيعونه يأسوا بعد ذلك يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني استعمر الذين كفروا المسلمين استعمروهم وفتتوهم ومزقوهم وابعدوهم عن دينهم بالجهل وبالاغراءات وبالتخويف وبكل ما استطاعوا مزقوا العالم الاسلامي كل ممزق وقسموا تركة الرجل المريض كما يقولون تاركت الخلافة العثمانية قسموها بين أنفسهم وجعلوا المحافظة أو الولاية عدة دول كما حدث في الإمارات ونحو ذلك مزقوا العالم الإسلامي بما استطاعوا من تمزيق وامتصوا دماءه وأخذوا خيراته وسيطروا على كل إمكانياته فعلوا كل ذلك وتمزق المسلمون تمزقا شديدا وأصابهم الفقر والمرض والجهل وابتعدوا عن دينهم وبمقدار ما ابتعدوا بمقدار ما تمكن منهم عدوهم لكن هل استطاع هذا العدو هل استطاعت قوة الاستعمار بشتى دولها وأساليبها هل استطاعوا ان يمثوا الدين لماذا لماذا لم يستطيعوا ان يمسوا القرآن والقرآن امامهم والمطابع التي يطبعون فيها القرآن المحرف في امكانياتهم لماذا لماذا لم يستطيعوا ان ينالوا من سنة النبي محمد حتى ولو ادخلوا فيها ما ادخلوا لكن السنة نفت عن نفسها كلما أدخلوا وبقي الهدي النبوي الكريم كل ما جاء من عند الله بين أيدينا وكل ما فصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن بين أيدينا وكما كان في العصر الأول هو هذا الدين الذي نعرفه ونتبارسه فلماذا لم يستطع الذين كفروا أن ينالوا من الدين ويائسوا يأس يائسا شديدا اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون وها هو ها هي القرون الوسطى التي تمزق فيها المسلمون أيضا كل تمزق وكان في حلب دولة وفي حمص دولة وفي دمشق دولة وكانت دويلات يحارب بعضها بعضا ويستعين بعضهم على بعض باليهود والنصارى وضعف المسلمون كل الضعف فهل استطاع الصليبيون بقواتهم ان يلالوا من هذا الدين وفي العصر الحديث نجد التقدم العلمي ونجد ما وصلوا اليه من امكانيات في التضليل وفي التحريف وفي الإبطال فلماذا لم يفعلوا شيئا ونجد قول الله عز وجل الذي قاله منذ 14 قرنا تمر به الأديال وتتوالى عليه القرون وهو هو قول الله عز وجل محقق واقع لا محيد عنه ولا محيط اليوم يأثى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم تخشوهم هل ما كان محرما في صدر الإسلام أحلوك وهل كان حنالا حرموه وهل استطاعوا تغيير حد من الحدود هل استطاعوا تغيير حكم من الأحكام هل اضافوا ولو كلمة او جملة او حرفا في كتاب الله هل قدروا على ان يزيل التراث الاسلامية في الفقه والحديث والتفسير حدثوني بربكم ماذا استطاع الاعداء ان يفعلوا في الدين فعلوا ما فعلوا في المسلمين لان المسلمين تركوا دينهم فاستحقوا هذا لكن ماذا فعل الذين كفروا في الدين وجاءت الشيوعية ولم تكن موجودة وهي تنكر الإله وتعرف بأن الحياة مادة وهي تحارب الدين بكل إمكانياتها وقوتها وأخذ الأولاد ليبعدوهم عن الإسلام أولاد المسلمين والكبار كانوا يختفون ببعض عباداتهم خوفا من النظام الشيوعي فماذا صنعت الشيوعية وماذا صنعت الرأس وماذا صنعت الفنع اليهود والنصارى وسائر الملل والنحل المختلفة ما الذي صنعوه في هذا الدين وما الذي قدروا عليه القرآن يصور أنهم جربوا ووضعوا خبراتهم وحاولوا كل المحاولات فباءوا بالفشل الذريع ورجعوا بشر ما يرجع مجرب أو خبير رجعوا ولم يستطيعوا فعل شيء وبقي قول الله تعالى اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وكفروا هذا وبالله التوفيق اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ان الانسان لا يقف طويلا عند هذه الجملة وكيف جاءت في وسط ايات تتحدث عن التحليل والتحريم عن الحلال والحرام في المأكل والحلال والحرام في الزواج وعن أمور كثيرة تتصل بالتشريع كيف جاءت في هذا الجو وإكمال الدين وإتمام النعمة تستحق الفرح والغرطة وأن يكون عيدا ولذلك جاء رجل من اليهود الى امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقال ان في كتابكم اية لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يومها عيدا ما قال اليوم اكملت لكم دينكم فعند ذلك بين عيدنا عمر انه يعرف اليوم الذي نزلت فيه والوقت الذي جاءت فيه وأن المسلمين تخذ يومها عيدا. انها نزلت في حجة الوداع. وفي اليوم التاسع من ذي الحجة. والنبي صلى الله عليه وسلم على عرفة. وهو يخطب المسلمين. نزلت هذه الآية. فكان يومه يومها عيدا. كان يوم عرفة ثم كان يوم النحر. يوم العيد عيد الاضحى اتخذ المسلمون يومها عيدا وفرحوا فرحا شديدا باكمال الدين واكمال النعمة ومع الفرح الشديد والسرور الأكيد كان الحزن الشديد بكى عمر بكى هذا الرجل المرهف الحس الرقيق القلب ذكى امير المؤمنين عمر لانه عرف عرف ان الدين قد كمل وان النعمة قد تمت فهو علامة وامارة على ان النبي صلى الله عليه وسلم يودع الحياة والاحياء ولم يبق له في هذه الحياة الا ايام وساعات لانه ما عمل النبي بعد ان يكمل الدين وتتم النعمة لا عمل له في هذه الحياة فقد جاء يؤدي دوره ثم يمضي عرف سيدنا عمر وقتها وقيل سيدنا ابو بكر عرف وقتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرب لقاؤه بربه وهو يلتحق بالرفيق الاعلى وبكى لذلك بكاء شديدا فاذا كان هذا الامر يقتضي <تصفيق> الفرح والسرور فانه من ناحية اخرى يقتضي الحزن والبكاء اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا عرف اليهودي انه ينبغي ان يتخذ يومها عيدا <تصفيق> وكان هذا اليوم عيدا حقا وجاءت هذه الجملة في وسط هذه الاية في وسط هذه الايات وهي تربط اكمال الدين بيان الحلال والحرام وبيان الشعائر والعبادات وبيان الايمان والعقيدة وبيان الحكم بما انزل الله كل ذلك يرتبط بعضه ببعض مما يدل على ان هذا الدين كل لا يتجزأ لا تأخذ منه شيئا وتترك شيئا وان فليس هذا هو الدين إن الدين الإسلامي كل لا يتجزأ والذي يدلنا على ذلك نجيء هذه الجملة في وسط خضم من التشريعات والعقيدة والإيمان والتصور والشعائر والعبادات والحلال والحرام والنظام الاجتماعي والنظام الأسري والنظام الدولي في وسط هذه المجموعات الضخمة من الاحكام تجيء هذه الجملة اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا مما يدل على ان الدين دين متكامل لا يصح تقسيمه ولا تجزئته ولا الاخذ بشيء منه فهل الجماعات التي تأخذ ببعض العبادات والانتقال من هنا الى هناك وشيء من هذا لكن لا يدعون الى الحكم ولا الى الجهاد هل هم قائمون على الدين حقا فلا انهم اخذوا شيئا من الدين وهل الجماعات التي تتحدث عن بعض الاحكام ثم تترك الدعوة الى الجهاد ولا يتكلمون في الحكم بكتاب الله الا ليماما هل هؤلاء على الدين الحق كلا انهم ابتعدوا عن الدين الصحيح فاخذوا جزءا وتركوا اجزاء وهكذا نجد ان الذي يريد ان يعمل بالدين ويتكلم عن الدين ويقوم حارسا على هذا الدين لا بد أن يعرف أن الدين لا بد أن يؤخذ جملة واحدة ولا يؤخذ متفرقا لا بد أن يعلم أن الدين كل لا تجزئه ولا تقسمه ولا تأخذ أشياء منه وتدع أشياء إن مساجد كثيرة تتحدث أو تزعم أنها تتحدث عن الإسلام فتتحدث عن العبادات وتفصلها او تتحدث عن بعض المعاملات لكنها لا تتحدث عن جوانب كثيرة في الإسلام. لا يتكلمون عن وجوب الحكم بكتاب الله وترك الحكم بالقوانين الوضعية لا يتكلمون عن وجوب الثورة على الحكام الطغاة الظلمة الكفر الفسقة لا يتكلمون عن وجوب تطبيق شرع الله وترك القوانين الوضعية هل هؤلاء على الدين هذا سؤال تطرحه هذه الآية التي جاءت في وسط آيات العقيدة والإيمان والشرائع والتنظيم والشعائر والعبادات والحلال والحرام لا الجواب ليس على الدين الصحيح إنهم يأخذون جزءاً ويتركون أجزاء وهم الذين يجعلون القرآن عظيم يجعلونه أجزاء وأشلاء وفرقاً ومذقاً إن الذي يريد أن يقوم على الدين وأن يعمل لهذا الدين لا بد أن ينظر إلى هذه الجملة لماذا جاءت وسط آيات تقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وآيات تقول يسألونك ماذا أحل لهم، وآيات تقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهك وآيات تقول كونوا قوامين لله شعال وآيات تقول, تقول. أوفوا بالعقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان لماذا جاءت هذه الجملة وسط كلام عن الحلال والحراب وعن العبادات والشعائف وعن النظام والشرائف وعن الوفاء بالعقود والتعاون على البر والتقوى وعن آيات تتحدث عن العقيدة والإيمان بالله لماذا؟ لماذا جاءت وطط هذا هذه المجموعات الضخمة منا بين القرآن في سورة المائدة لأنها تريد أن تقول إنها إن هذا الدين هو هذا النظام كله وهو هذه المجموعات كلها وهو هذا المنهج الذي جاء من عند الله لا تجزئوه لا تقسموه لا تجعلوه مزقا ففرقا لا تجعلوه أشلاء وأعضاء بل خذوه كله او دعوه كله اما ان تأخذوا بالبعض وتزعمون انكم على هذا الدين فهذا زعم ضاطل ووهم ضال واهن علينا ان نأخذ بهذا الدين كله وهكذا في هذه الجملة وفي هذه الايات وهي تبين امر العدل وامر القوامة على الناس ثم بعد آيات تبين الحكم بكتاب الله وحد السرقة وحد الحرابة وبيان أن الذي يحكمه لغير ما أنزل الله فهو الكافر الظالم الفاسق ببيان أن الحكم بشريعة الله جزء من هذا الدين لا تبعدوه لا تنحوه إنما لا بد أن تأخذوا به كيف تأخذون الدين على انه العقيدة فقط. ويأتي اناس يزعمون انهم يشرحون العقيدة. ثم لا يتكلمون بعد ذلك عن عبادة او حكم او جهاد او نحو ذلك. ويزعمون انهم قائمون على الدين. وكذبوا. ابتعدوا على الحق. وهذا زعم باطل. كيف يشرحون العقيدة او يتكلمون عن قمون تتصل بالعقيدة ثم يتركون هذه الجوانب انهم ليسوا على الدين ان الذي يريد ان يقوم على الدين حارثا واعيا مدافعا لا بد ان يقوم على هذا الدين كله وليسأل نفسه لماذا جاءت هذه الجلة اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا لماذا جاءت بين هذه المجموعات تلاحقة المتتابعة من امور الحلال والحرام وامور الشرائع والتنظيمات وامور الحكم بكتاب الله وامور اقامة العدل وبيان الحق وامور العقيدة والايمان وهذه الامور كلها تتجمع وفي وسط هذا الخضم تأتي هذه الجملة على اي شيء تقصد وبأي شيء تشير مجيء هذه الجملة تقصد كما قلنا ونؤكد على ان هذا الدين كل لا يتجزأ وكامل لا يتبعض ومن اراد ان يأخذ بالدين فليأخذه كله وليدعو اليه كله وليتبعه كله وليبينه للناس بحيث لا ينقص منه شيء فاذا اخذ بشيء من هذا الدين وترك اشياء فليعلم انه ليس على الدين في شيء وليس مستمسكا بهذا الدين هذا وبالله التوفيق اليوم اكملت لكم دينكم واتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا يا له من يوم عظيم يوم كريم ان يتم الله علينا النعمة وان يكمل لنا الدين وان يرضى لنا الاسلام دينا الا ما اعظمه من يوم يوم يكرم الله الإنسانية، فيكمل لها هذا الدين بتشريعاته وحلاله وحرامه ونظامه الدولي والاجتماعي وعقيدته وإيمانه بكل شيء في هذا الدين. اكمله الله عز وجل فهو يوم عيد حق ثم ان هذه الجملة كما سبق ان قلنا تفيد ان الدين كل لا يتجزأ ووحدة واحدة لا تنقسم ويقف المؤمن امام هذه العبارة اليوم اكملت لكم دينكم فينتد بطره عبر التاريخ منذ ان هبط ادم الى الارض وجاء الانبياء والرسل من تاريخ مجيء البشرية الى الارض فيجد نوحا وابراهيم وموسى وعيسى ويجد داود وسليمان ومن قبل هود وطالح وتائر الرسل يجد موكب الايمان موكبا قويلا قويا ويجد هذا الموكب قد وضع منارات الهدى ومعالم الطريق للبشرية حتى لا تضل ولا تنحرف هذا الموقب الكريم يرى فيه أمرا عجبا كل رسول أرسل إلى مجموعة من الناس في زمان معين وفي مكان محدود وهكذا كان موقب الإيمان حتى إذا ما جاء إلى خاتم الرسل محمد وجد رسالته قد شملت الزمان والمكان وهنا يكمل الله الدين يكمل الله لنا هذا الدين لينتد أثره إلى يوم القيامة وليكون دينا متكاملا ودينا ممتدا في الزمان والمكان ليس محدود الزماني ولا معين المكان كما كان سائر الدعوات وجميع الرسل قبل ذلك إننا أكمل الله لنا الدين أكمله في العقيدة وأكمله في الشريعة وأكمله في الأخلاق أكمله في الحلال والحرام أكمله في النظام الدولي والنظام الأثري والاجتماعي فأصبح دينا متكاملا لا يمكن أن يتبدل ولا أن يتغير لأن خالق هذا الوجود الذي أكمل الدين هو الذي يعلم متغيرات الزمان وما تقتضيه الأحوال وأكمل هذا الدين على هذا الوضع يواجه متطلبات البشر في ازمنتهم المختلفة وامكنتهم المتعددة دون ان يتغير ولا ان يتبدل ولا ان تحتاج البشرية الى تغييره او تبديله او تطويره او تعويله بهذه الاسماء وهذه العناوين لا يمكن ان يتغير هذا الدين فالدين الذي كان كانت تشريعاته أيام النبي محمد وكان صالحا لزمانهم وهذا الدين الذي يواجه البشرية اليوم وهو صالح لزماننا وأمكنتنا وهو يمتد في الصلاحية للزمان والمكان إلى يوم القيامة لا يحتاج إلى تغيير ولا تبديل ولا تحوير ولا تطوير ولا اي شيء مما يقولونه انه ممتد لان العالم بهذا الوجود هو الذي انزل هذا الدين ليواجه كل زمان وكل مكان وكل ما تحتاجه البشرية الى يوم القيامة اذا يقف المؤمن اولا عند قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم عند هذا الإكمال هل هذا الإكمال يعتريه النقص لأن الزمان لم يقض مناسبا لهذا الدين كان لا. إلا الذي أكمل الدين هو خالق الزمان والمكان وخالق المشر وخالق الوجود فأكمل هذا الدين على هذا الأساس ليواجه متطلباتهم وأحوالهم ما يحتاجون اليه فاذن الدين في عقيدته وشريعته في انظمته في حلاله وحرامه في شعائره وعباداته لا يحتاج الى تغيير ولا الى تبديل وليس من متطلبات العصر ان يتغير ولا ان يتبدل لان خالق كل شيء هو الذي اكمل الدين ويعلم ما يحتاج إليه الناس ويقف المؤمن ثانيا عند قوله تعالى وأتمنت عليكم نعمتي ألا ما أعظم هذه النعمة وما أجلها وما أرفعها وما أكرمها أن الله أتم لنا النعمة بهذا الدين نعمة وأي نعمة حينما ترى الجاهلية الاولى كيف رفعها الاسلام ونشلها من هذا الحبيب من هذا الطين من هذا القذر كيف انقذ الاسلام البشرية مما تودوا فيه واليوم نجد البشرية وهي تعود تعود الى الكفر والضلال والباطل والجاهلية والإسلام مستعد لأن ينتشل البشرية من هذا كله لو وجد الدعاة الصالحين والمبينين لهذا الدين في جاهليتهم الأولى وفي هذه الجاهلية الإسلام ينكذ البشرية وإذا ما رأيت الفساد والضلال والباطل الذي عاش الناس فيه قديما ويعيشون فيه اليوم ثم رأيت ما يطالب الإسلام البشرية أن تلتزمه وجدت هذه النعمة ما أكرمها من نعمة نعمة في كل شيء نعمة حين يكون الناس في حضيض الطين والقبر في الحمأة والطين في انحرافهم ووسخهم وما تردوا اليه ثم هذه القنة السامقة التي يدعو اليها الاسلام في كل شيء من حياتهم يرون ما هم فيه من حظيض في الاسرة وفي البيت وما يدعو اليه الاسلام من رفعة وعلو في هذا الشأن ما تردوا اليه في نظامهم واسواقهم وتجارتهم ومعاملاتهم وما يدعو اليه الاسلام من علو في نظامهم الدولي والسياسي والدبلوماسي والكذب والنفاق والتضليل وشراء الزمن والضمائر وما يدعو اليه الاسلام من علو ورفعة في هذا الشعر. ما هم فيه من نظام فرضي وجماعي وما تردوا إليه من فساد خلقي يعم المجتمع ويشمل الأفراد وكيف أنهم تاهوا وظلوا الطريق ولم يعودوا يستطيعون أن يحفدوا والإسلام يدعوهم يبعو إلى هذه القمة العالية في تربية الفرد والجماعة ومعاملة الناس بعضهم مع بعض هذه نعمة نعمة واتمنت عليكم نعمتي ولو رأيت مدى الظلم الذي كان في الجاهلية ويقول العربي ينادي ان الذي لا يظلم هو الذي يظلم وانك اذا اردت ان تعيش فعليك ان تتذعب حتى لا تأكلك الذئاب وهم يتنادون بالظلم والطغيان وكيف انقذهم الاسلام ووضع لهم مبادئ العدل والحق وها هي الإنسانية اليوم تعود الى الظلم فمن كان عنده سلاح وقوة وعنياب السباع ومخالب الطير من كانت آه عنده آه إمكانيات هو الذي يفرض سيطرته على الناس لا مكان للضعيف لا مكان لأي إنسان يعيش دون أن يتذأب وأن يظلم تعود البشرية إلى هذا والإسلام يدعوهم الى ان يرتفعوا عن هذا المستوى نعمة نعمة واي نعمة لو استعرضت كل احوال الجاهلية الاولى والجاهلية الاخرى وما يعيش فيه الناس اليوم وما دعاهم الاسلام اليه من ثمو ورفعة في العقيدة وفي التشريع ويقف المؤمن مرة ثالثة عند قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا الله هو الذي رضي الإسلام لنا دينا رضي لعباده والذي يرضاه لنا الله كيف لا نرضاه لأنفسنا الله خالق الوجود وخالق البشر رضي لنا الإسلام دينا بد أن نرضى ما يرضاه الله لنا ونحب ما يحبه الله رضي لنا الاسلام دينا فلا بد ان نرضاه والذي لا يرضى ما رضيه الله لا يرضى بالاسلام دينا او لا يرضى بجزئية من جزئيات الاسلام فقد انحرف وضل وكفر وابتعد عن الحق لانه لا يرضى ما رضيه الله لنا فالله لا يرضى لنا الا ما يحقق لنا خير للدنيا والآخرة والفلاحة العاجل والآجل لأنه هو خالقنا وهو موجدنا وهو يعلم ما يصلحنا وقد رضي لنا الإسلام دينا فكيف لا نرضى ما رضيه الله إن الذي يترك أي جزء من أجزاء الإسلام فقد خرج عن هذا الدين. وخرج من هذا الدين. وابتعد عن هذا الدين. لماذا? لانه لم يقر بألوهية الله. الذي يترك جزءا من اجزاء الإسلام ويريد ان يأخذ جزءا ويقول لا لا حاجة لنا بهذا الجزء. لان العصر لا يقتضي ولاننا غير مستعدين الان. فنبعد امر الجهاد والنبغد امر كذا وقول الحق لا يعنينا الان كل هؤلاء ابتعدوا عن الدين لانهم لم يقروا بالالهيه الله عز وجل اذ اعطوا خصائص الله لعباده وجعلوا للناس حق الحكم وحق التشريع اذا الذي لا يقر بالالهيه الله هل يكون مؤمنا الذي لم يقر بإكمال الدين ولم يقر بما رضيه الله لنا من الإسلام كيف يكون مؤمنا إنكم أيها لا لابد أن تقفوا طويلا وأن تتأملوا هذه الآية أو هذه الجملة من الآية لتروا فضل الله على عباده وكيف أنه أكمل هذا الدين وأتم لنا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا فلا بد أن نرضى ما رضيه الله لنا وأن ندعو إلى هذا الدين ندعو إلى أن يأخذه الناس كلا لا يتجزأ وثاملا لا ينقسم وكاملا لا يمزق ولا يقطع فلا بد أن ندعو للحكم بشريعة الله كما ندعو للصلاة. وندعو الى الجهاد في سبيل الله كما ندعو الى الزكاة وندعو الى الله عن المنكر كما ندعو الى الصيام او الحج هذا دين متكامل فلا نقبل ان يجزئه احد هذا وبالله التوفير يسألونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات اتمعوا ان الله جل وعلا والذي ارتضى هذا الدين ورضي لنا الاسلام دينا وعرفوا وتعلموا مما علمهم القرآن انهم لا يخطون خطوة الا اذا فألوا وتعلموا وتبينوا هذا كان منهج الصحابة رضوان الله عليهم عرفوا أنهم لا يقدمون بين يدي الله ورسوله ولا يقترحون شيئا ولا يعملون عملا إلا إذا تألوا عنه وتبينوا أمر الدين فيه فهم في كل خطواتهم يسألون وفي كل أعمالهم يتبينون لا يعملون جزافا ولا يأتون بشيء من عند أنفسهم لقد علّمهم القرآن أن كل عمل يقتيحونه أو يأتونه من عند أنفسهم فهو باطل وأن كل خطوة لا بد أن يعلموها من الدين وأن يعملوا بها على مقتضى المنهج الذي يأتي من عند الله. وهم قد سمعوا أيضا المحرمات في الطعام. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فأرادوا أن يتبين الأمر وأن يعرفوا موقفهم جيدا. فهم يسألون يسألونك ماذا أحل لهم بعدما ذكرت الآيات من المحرمات فماذا أحل لهم هل أحل لهم شيء كثير أو قليل إن المحرمات كما تبدو كثيرة فهم يسألون ماذا أحل لهم والجواب قل أحل لكم الطيبات الله لم يحرم عليكم شيئا ليمنعكم من اللذائذ ويحول بينكم وبين المتع الطيبات كلا قل احل لكم الطيبات فما حرم عليكم هو الخبيث قل احل لكم الطيبات فالذي حرمه عليكم ليس فيه نفع ليس فيه نفع إنما فيه ضرر وليس هو طيبا إنما هو خبيث وليس فيه خير إنما فيه الشر والذي فيه خير ونفع وهو طيب الله يحله لكم يسألونك ماذا أحل لكم ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات ان الله قد حرم عليكم الخبائس وما منعكم منه فهو ضرر وشر لكم لا يمنعكم من لذة فيها خير وفيها طيب ابدا انما كل ما منعه منعكم منه فيه الشر وفيه الضر قل احل لكم الطيبات وبالتالي الذي حرمه عليكم الخبائس وهذا ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائس ولذلك في انسان قعد يسأل والسجاير والسجاير ايه الضرر فيها وليه حرام فاجابه رجل فتح الله عليه قال اتظن ان السجائر من الطيبات قال لا ليست من الطيبات كسائر الطعام قال اذا تكون من الخبائس ماذا ليست من الطيبات يبقى اذا هي من الخبائس والخبائس محرمة فعاموا انا طيب واما خبيث والله سبحانه حين احل لنا احل لنا الطيبات ما ينفعنا ما فيه الصحة ما فيه الخيف ما فيه الغذاء ما فيه النفع واذا ما حرم علينا هو الخبيث الضار الذي لا يفيد وكل يوم يمر وتكشف العلوم عن الأضرار التي هي موجودة في المحرمات فيما حرم الله من الطعام كل يوم يمضي وتخرج المعامل في تحليلاتها الأضرار التي هي موجودة ما حرمه الله من الميتة، وتكلموا عن الميتة وأضرارها وما تحبسه من الدم عن الدم، وما يحمل من مكروبات وجراثيم ولا خ لحمل وما فيه من أضرار وشرور كثيرة، وها هي الايام تمضي، وتكشف عما في القرآن من خزائن وكنوز وما أبعده الله عنا من الضرر وما جنبه لنا من النفع ونازل القرآن منذ أربعة عشر قرنا وها هي المعامل والعلوم والاكتشافات تكشف عن عظمة هذا الدين وعن أن القرآن ليس من عند بشر إنما هو من عند الله كان من عند بشر؟ كان على طول اي موقف من هذه المواقف ظهر فساد ما شرع هذا البشر وظهر ان بعض اللي حرمه من عنده فيه نفع للناس فقالوا لماذا حرم هذا لماذا هذا الشيء الذي فيه النفع حرمه ومنعه لكن العلوم تكشف عن مدى الأضرار التي هي موجودة فيما حرم الله وعن النفع والخير والصلاح فيما أحل الله قول أحل لكم الطيبات والطيبات بتسبحوها وفيها وفي حالة كمان ال ال ال كلاب الصيد وغيرها من ال اي جارحة من الجوارح تعلم الصقر تعلم الناس تعلم اي طائر من الطيور الجارحة او اي حيوان من الحيوانات ان هو يصطاد فاذا ما علمته ذلك وامسك الصيدة ولم يأكل منه فانه حلال لكم فما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله انتم اللي بتعلموا الجوارح حيوانا او طيرا ويمسك الصيد ولا يحدث فيه خللا الا اذا كان مكان اثنان او نحو ذلك لكنه لا يأكل منه فهذا حلال لكم اما اذا اكل من الصيد ولو قليلا فقد تبين انه امسكه لنفسه ولم يعد حلالا ويجب ان يترك وان يبعد لكن اذا امسك الكلب قلب الصيد امسك شيئا مما يؤكل فانك تقول اذا لم يأكل منه شيئا فقلوا مما امسكنا عليكم لكن امسكنا لانفسهم لان اكلنا منه فلا تاكلوا منه شيئا واذكروا اسم الله عليه اذكروا اسم الله وهو يمسك السيدة او انتم تذبحونه <تصفيق> ان حيا فقلوا مما امسكنا عليكم اسم الله عليه واتقوا الله اتقوا الله الذي يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائس ولا تتمتعوا بالطيبات وتنسوا الآخرة فاذكروا الآخرة واذكروا حسابها واذكروا الجزاء فيها إن الله سريع الحساب حسنا في, في الدنيا ينقلنا سريعا الى الاخرة ويذكرون بان متاع الدنيا لا يلهينا عن متاع الاخرة انكروا الاخرة وانكروا حسابها وجزائها وانكروا الثواب والعقاب وانكروا الجنة والنار واعلموا ان الله سريع الحساب هذا وبالله التوفيق